وَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْقَلَتْ دَعَوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فلََّ آتَهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرركَ فِي م آتَهُماَا فَتَعَلَى اللهَّ عََّا يُشْرِكون أَيُشْرِكُونَ ماَا لا يَخْلُقُ شَيْئَ وَهُم يُقْلَقُون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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ نَكِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُوا